بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلنا نوحا لنا قومه أننذر قومك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 وإني كلما دعوتهم لتقفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستوشا وثيابهم واستوشا وثيابهم وأصر وأستكبر استكبرا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلى تُنَزِّلُهُمْ وَأَسْرَتُ لَهُمْ وَإِسْرَارًا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جنات يجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا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 ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبنا فجاجا قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارة وמכروا مكرا كبرا وقالوا لا تذر الناله تكم ولا تذر النودو ولا سواه فَوَيْعَ الْعِقَابِ وَنَسْرًا وَقَد ضَلُّوا كَثِيرًا وَلَا تَزِيدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا مِّمَّا خَطِيئَاتِهِمْ أَغْرِقُوا فَادْخُلُوا نَارًا فَلَمْ يَجِدُوا لَهُمْ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 وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا